انا ارسلنا نوحا ً الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب اليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان اعبدوا الله واتقوه واطيعون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 لهم وأسرت لهم إسرارا لهم فقلت استغفروا ربكم إ ن ه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم ب أ م و ا ل وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أ ط و ا ر ا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 ن خ ر ك م اخراجا والله جعل لكم ا ل أ ر ض بساطا لتسلكوا, لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح الرب إ ن ه م عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا و ن ك ر و ا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آ ل ه ت ك م ولا تذرن ودا ولا س و ا ع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أ ض ل و ا كثيرا ولا تزد الظالمين إ ل ا ظ ل ا ل ا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 وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إ ل ا